وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ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 فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَامٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء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 ربك ما تكذبان متكئين على فروش بقائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه الناقصات الطرف لم إن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آل ربك تكذبان هل جزاؤ الإحسان إلا الإحسان Fabeye aley Rabbimiz ma tekziban, ve mil donihi ma jennetan. Fabeye aley Rabbimiz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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام